لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م و للعلوم ي نبأ الاسلاميه ذ ي ي ت ن ه آياتنا ف اسماء فأتبعه ف الشيطان ا ك ن ل الله و و ي ن و شئنا ر ف ع ن ا ب ه الحسنى و الأرض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 أولئك ل ا ا ن ع م بل هم أضل أولئك هم و س و ل ل ه ا ل أ س س م ا ا ء ل ح ن ا د ع و ه ب ه ا وذروا ل ذ ي ن ي ل ح د و ن في أ س م ا ئ ه سيجزون م ا كانوا ي ع م ل و وممن ن ن خ ل ق ا أ م ي ه د و ن بالحق وبه ي ع د ل و ن و ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا س ن من س ت د ر ج ه م ح ي ث ل ا ي ع ل م و ن و أ م ل ا ل ه م متين أولم إن كيدي ك ي ت و ف ر ا ما بصاحبهم من هو جنة إن إ ل ا نذير م ب ي ن أولم ه ن ظ ر و ا في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن عسى ان يكون قد اقترب أ ج ل ه م ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون و ويذرهم ن من طغيانهم م يضلل هادي في ي الله فلا هادي له ه ع